وهل الاعتكاف زمن معين لا يجوز إلا فيه الاعتكاف الواجب بالنذر يؤدى حسب ما نظره الناذر يوما أو يومين مثلا أما المستحب فليس له وقت محدود فهو يتحقق بالمكث في المسجد مع النية قال الوقت أم قصر ويثاب الإنسان ما دام في المسجد فاذا خرج ثم عاد جدد النيه انقصد الاعتكاف وللمعتكف نفلا ان يقطع اعتكافه متى شاء قبل المدة التي نواها فقد اراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ولما راى زوجاته ذلك جعلت كل منهن مكانا خاصا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلغاء ذلك وترك الاعتكاف وأخره إلى العشر الأول من شهر شوال وفي ذلك دليل على جواز منع الزوج زوجته من الاعتكاف بغير إذن أما عند الإذن فقد رأى الشافعي وأحمد أنه يجوز له منعها من اعتكاف التطوع والله أعلم.